124. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون 125. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخنوا منهم ما كانوا به يستهزئون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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 114. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يقعم ولا يقعم قل إني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 119. من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 121. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وَبُلِّغَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساقير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعون ولو ترى إذ وقفوا على الناس. 119. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل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 توقنا فيها، وهم يحملون أوزا، وهم على هورهم، ألا ساء ما يزول؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أَفَلَا تَعْقِلُونَ 117. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون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 119. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 110. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسَت قلوبهم وزَيَّنَ لَهُ الشيطانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَى عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبشاركم وختم على قلوبكم 117. من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون 118. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة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 117. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون 118. ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوء بجهلة ثم تاب 121. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 122. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 123. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله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 117. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 118. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ألا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنjَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ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 وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوبوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقود بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء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 129. قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله 129. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه 111. وهو الذي إليه تحشرون 112. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق 113. ويوم يقول كن فيكون 114. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور 117. وعالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 118. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين 119. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ول يكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل ورأك كبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي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 ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغل من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 119. وكل من الصالحين 110. وإسماعيل واليسع ويونس ولوقا 111. وكلا فضلنا على العالمين 112. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم 113. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 117. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين 118. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 وَالْمَلَائِكَةُ تُبَاسِقُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ النَّافِرَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خُلِقَ لَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ 117. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 118. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي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 121. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل 122. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 123. كذلك زينا لكل أمة عملهم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 117. ونذرهم في طغيانهم يعمهون 118. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله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 فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وَلْيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَدْعُو حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقه وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإنت طع أكثر ما في الأرض يضلك عن سبيل الله إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَحْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُبْتَدِيعِ فَكُلُوا مِنْ مَادُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 وَإِنْ أطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 114. الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صوار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 126. وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 127. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون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 إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجدين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث حج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 119. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام قانصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم 119. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 110. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين 111. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 119. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمنه إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 111. قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين 112. أن اجتملت عليه أرحام الأنثيين 113. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين 114. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين 122. قل أذكرين حرم أم الأنثيين 123. أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين 124. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن ابترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إِنَّ اللَّهَ لَا يَذِلُّ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَقْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ بِسْطًا أُهِلّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ثَمَنِ الضَّرِّ ضَيْرٌ باغٍ ولا عاد فإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 117. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 118. سيقول الذين أشرطوا لو شاء الله ما أشرطنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء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 قلتَ عَلَوَ أَسْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ النَّحْمُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقُرُّ بُلْفَوَاحِشَ مَا وَهَعَ مِنْهَا وَمَا بَقَىٰ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا 119. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 110. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوف الكيل والميزان بالقسط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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ما ينبئه بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي لا صراط مستقيم دين قيما ملتئب رحمه نيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين